الحديث الثاني والعشرون حديثك الله تعطني الله بإياه روى مسلم إمام مسلم يأك ورعن أبي عبد الله أبي عبد الله صحابيكم يديسا ليرامقعيسنا ليراد جابر بن عبد الله العنصاري ورطي الله عنهما صغي يا أبي اسف الهي راضيه كم نغضو الله بالسحابيه أن الرجل النين أياه سألوا ويدية رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فقال الوحجر رجل كاسو الرأيت بليقو الرم إذا صليت هدانت كذو المكتوبات صلاة ها اللو واجبيه وصمت عن صوم الرمضان بشر رمضان وأحللت عن حلاشة الحلال حلاشة وحرمت عن اسكح الرمو الحرام حرمت ولم ازد انا كسياد على ذلك انت شيئا وحبا ادخل الجنة جندا مقالا قال ان الوحر النعم ها رواه المسلم يا وريقي قال ان وهو يوحر رحمه الله ومعنى حرمت الحرامة حرمت تان حرمم معنه ذو وحوهي اجتنبته ادان كفباده ومعنى احللت الحلالة حلال شطان حلال شمع نهد وحو انفعلت حطان سمعيه معتقدا حلال انا هاي مدعا من سنو عقيدة سنعي له حلال لماذا سوى الله اعلم انا قلنا كتابك الاربعون النووية وعن سوك ارني حديث كالواطني اللباية حلوري عن ابي عبد الله سحابيك كن يدي سأل عبد الله مقعي سنال لذا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما سأل يا بي اسمي الله رضي الله عنهما أن الرجل النين سألوا ويدية سأل رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رجل ويدية رسولك رجل كسوح عليه رواء النعمام ابن قوقل الانصاري الأنصاري ابن الجوزي اياس ساس ku sheegay inuu yahay rajul kaasoo An'man ibn Qawqal Silas ku sheegana ku sheegay inuu Juuzi ayaana talqihiisa ku sheegay marka rajul kaas sidaas in la gartay inaan la garano wa isku mid wa ni sahabi ar-rasul kaleehi quran wala فقال الوحولي رجل كاسو ارأيت بليك ورم ارأيت بمعنى اخبرني وي ايه ورم اذا صليتها دانتو كذو المكتوبات صلاةها اللوواجبية الي صلاةها مكتوباته وشانطة صلاة دورك عصيرك مغربك عشاء يسوحيك صلاةها اللوواجبية اليها دانتو كذو وصمت رمضان رمضان كان عنصومه واحلل كل حراله حلال شنا ان حل الشرب وحرمت الحرام حرمتها ما نستحرمه ولم ازد انا كان سياده على ذلك انت شيئا واحدا ادخل شنطه كما ما جلى قال نبينا نعم ها وجلى رواه مسلم حديث كنا او اه ثرابي يا سمكي وهي حلال امو حلاليستو وهي حرام امو اسكاربيمو انو كنا دغلا انكلنا بغنا وا دغلا دحقي marka socialist we din aya waxay tahay ah way arkano islam sabix di kale shahadatein aya way si raso kale aya isekedi aya ishaqti ay wixii waan helay in oo kale oo iri waxaan rabaa in sakad iyo kale waxa dhici kartaa gal ah ma baa go saallahu alayhi salaam ka ku ogaa in han tirabo inuu sanahayn oo wal ee qofkii han tiru ka sakayay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam anninkani uu yiqinay aya suurta gal ah inuu san lahayn anti sakku wajibto sayrkeeda fasirasan aan waxa weeyaan ayse meesha ugu jiray oo ay san wa sana isaga laa tii xiriir wa aakhira hayata nabii sallallahu alayhi wasallam ma biga nooloshiisa waqtiga ugu dambeeyay wi waqtiga la waajib marka su'aashay ka hor riidayas urta galmo shehadaytiina denku waan nimnaa waakaa rasuulka ya rasuulullahi laha jannatunka oo shehadaytiina hor u marka sidaas loo jawaaba jawaab kaabalkami shibhan sal qutaymiina baa marka siyaasallahu chausha tanki wa nin muslima waqiran yahay shekere ina lagu lahayn maad waxa halkiisa kale uga xajkiina waqtigiisa inaan la gaarin aan suurta gala qasida jawaab kala imama bakar tok ka atu sikere marka khalalka aan danbe aya shaam linay oo kulminay taasna wajiga laba taasna wajiga laba mahall loo jeeda wa ahla tul khalala wa haramtu al harama mahall loo jeeda waxa ku fasirey maqtaniga iimaanu nawu rahimahu allah wa maana haramtu al harama internetu waxa loo jeeda وَمَعْنَا أَحْلَلْتُ ما الْحَلَالَ مَا وَحَلُولَتْ إِذَا فَأَلْتُ مُعْتَقِدًّا حِلَّهُ هذا يقول أنه أنه أنه نسانه حلاميه والله أعلمه لكن تفسير كاس و تفسير قاسر هذا هو جامعي حرامت الحرام إي أحللت الحلال تفسير كذير و قميسر قصورة كتير سيسرت إذا شرح أنه هو معنى ستعام إنه هو نوو ففا لكن حقا سعليه خانيا Ughari. Like in Sharaq Sid Bayan or Kamel Ushe. mark a wakuta. We kutakivi. Oh Ibnul Hachar al Hai Temi Alfat al Mubim. Uh Navara Kutri. Sid the wenak sanonawa sidi ibn salah kuiri. Ouh kuri sida sawa ka waha. And the who kasad that vi شيء حرام تا واخوين كوما فيلم ان تكفغت شيء الله حرمه وا كفغانا كليا كوما لا غا ربا و شي الله حرمه كم كبات وحيطه هي ان عقيده يدو او دي اعتقاده لكن مثلا قمرت الله وحرمه فاكر امو قمرى بالمال لكن اني حرمته ما امسني كفر يبو كد و دا قالو ليه وين الان مثلهي فقد روينا كثيرا مركز شاية الله حرمي الله لما دعص الله عربا وحل قرب اعتقاد العقيد دائده انه حراميه إيا كثيرا نشوف شاية الله حلين الله اللي قرب وحل قرب اعتقاد دائده انه حلاليه وإن لازم إلا لنهي نادر عقادتها مضو انتك اللي اختياجه غير حرام وإنها واتر اعتقاد مركز رتنى للايماني مركز رتنى لكثيرا لكن أيضا أننا تفعلون حلالا ومثلا وحوان بحشل إلا الضبابة وحلال ما بيقى صلى الله عليه وسلم حيراد يسابه للغعان ومع ذلك ما بيقى هورتي سألغعان صلى الله عليه وسلم أنه لكي ما بيقى هورتي سألغعان الضبابة صلى الله عليه وسلم حتى ما بيذنك نجح وغيرانك قوم كأن ما حرام ما هذا الحلال ليسي عقيد دي دو إنا ويككم قوما ان انا كان ويليق هذا النظر كاي عقيدتين حرام هذه الله و هو المعنى سناس ما هو لغه فيعين سيده هو فيع وا سيده هو شرحا يقوله او يقول شرحا ومعنى حرمت الحرامه اي ترى تبوهدان كفغا دو ومعنى اخللت الحلاله فاعتقدت حلاله فسمكني اهل انت راسيه واكانا شرحا هو يقول و اعتقدته حلالا وفعلتم منه الواجبة احللت الحلال واحدة مع ماذا اعتقدته حلالا انعقيدة الشيخان انو حلالي هاي انعقيدة انا, أنا كصم ايوه انت واجبك لو ايلا حلاشا واجبك واسوق لي انو حلال وحك لأ بركة رفاق صمينة وحرمت الحرانة وحرمتني حرامنا معني ذوهوي اي اعتقدته حراما ولم أفعله وإن العقيدة ينحرامي هاي كلفه يا ذو أنا سمعت لكن شيء والد الله ما لقنا باللقص مركب معناها الشرحة هادو فيها طيب يا ما هو اي ماذا كان لنا سيدة أصوي وش شابا سيدة شمحان سالح وثيمين وكلا فواسيدة أصوي حطبا حديثك وحلقت فأييدا هدو واجباتك اللي يمات muharramat kana ka togaato jannada wa galad saasi hadis ku cad baad weey jiraa koqdan la timad muharramat poqdan aad ka togaato jannada wa ad galiida laakiin hata baan sunan la iman waxa wayan suranka ablaa imaanayda waxay ka u taaysay nabiga xadeeyay sallallahu alayhi wasallam waati baa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u sheegay maanka qiyaamaha waxa adoonka laga xisaabiyo waxa ugu horeeya macnaa xaqqullaah waxa ugu horeeya waa salaad tok kalaa tiisa marka la xisaabiyo hadbay u kaano laga toosdo wasidiil reey wal lidaan Habeey wax kad dhimanaado ila wuxuu leey adoonkeeygu salaada sunna mahaysta oo loogu kabo sabdu haysta waa loogu kaba cir laakiin waxirtii ha tu dhimanaado waxa lagu kaban la way waqta sirasna weeyu faraaibka kale fikriga hadaan la xisaabina fikri marka la xisaabiyo haday ku kaano noqoto tabdir la xisaabiyaha wax ka noqsaamaan wala way jiraa adoon kaay ku sadaqa sunnaan la baxdo loo laabalaha waa lagu kaba sadaqa la bixin saakadaad in ka dhimantay qatar ku jirtay soonka wasila waa la xisaabina waajibaadkaaga si aad u soonatay hadii waqti manaadaan soonso ma maay salaa hajj wala haysaabina hach kaamila tu kuun noqday xalaas waa sidii lahayd و weeyd hanjil gelab gelab uu iska bacaa way ka baa saftak waxba ka kala maqan hach suma ma haydaal u leey oo laguugu kab taan leey wa laguugu fadanka sara tuu tusara dal ka laga kaba faa'ido aya laga kaba way marka sare ee Soomaalida la ilaaliye macnaheeda marax iyo baalki asalka ah laakin hadii qadara ma tihid faa'ido ay isay ciri khalas la fiya Tahaksin a et ei